و ان يرزقنا الاخلاص في ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل و ان يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إ ل ى الله و الصابرين عن هذا في سبيل الله هذا المجلس ا ل أ و ل من مجالس التعليق على كتاب ل م ع ة الاعتقاد الهادي إ ل ى سبيل الرشاد ل ل إ م ا م موفق الدين أ ب ي محمد عبد الله بن محمد ابن ق د ا م ة ا ل ج م ا ع ي د ي المقدسي المولود الـ 41 الـ عام احدى و اربعين بعد ا ل خ م س م ئ ه و المتوفى عام العشرين بعد الستمائه عليه ر ح م ة الله عز و جل و ابن قدامه امام عالم جليل مشهور من مشاهير الفقهاء و أ ه ل ا ل س ن ة عليه ر ح م ة الله عز و جل صاحب المصنفات ا ل ش ه ي ر ة في فقه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى بل هو ا ل ع م د ة و ع ا م ة المؤلفات التي صنفت من بعده إ ن م ا هي اختصارات وشروحات م ت ع ل ق ة بمؤلفات مؤلفاته عليه ر ح م ة الله عز و جل كما قال الناظم كفى الناس بالكافي و أ ق ن ع طالبا بمقنع علم عن كتاب مطول ي و أ ق ن ى بمغني الفقه من كان باحثا و عمدته من يعتمدها يحصلي فهذه أ ش ه ر مصنفات ب ا ل ق د ا م ة في الفقه الذي هو الكافي و المقنع و المغني و ا ل ع م د ة أ ش ه ر كتب فقه ا ل ح ن ا ب ل ة عليه ر ح م ة الله عز و جل و كل من جاء من بعده إ ن م ا هم في الغالب عاله على مصنفات أ ب ي محمد ا بن قدامه عليه ر ح م ة الله عز و جل و كما أ ن له القدح المعلى ّ من المصنفات في الفقه فكذلك أ ي ض ا له النصيب الكبير من المصنفات في ا ل ع ق ي د ة و من أ ش ه ر المصنفات في ا ل ع ق ي د ة كتابه ل م ع ة الاعتقاد الهادي إ ل ى سبيل الرشاد و المؤلف سمى كتابه ل م ع ة و ا ل ل م ع ة قد يراد بها الضوء و قد يراد بها ا ل ع ل ا م ة ا ل ف ا ر ق ة ك ل م ع ة الفرس التي تكون في جبينه فقد يراد به ا ل ل م ع ة لمعه الاعتقاد من الضوء اليسير الهادي الى سبيل الرشاد يعني أ ع ط ي ك ما يجب من الاعتقاد بلفظ مختصر يضيء لك طريقك ف ك أ ن ك لست ب ح ا ج ة إ ل ى كثير من الكلام في العقائد بقدر ما أ ن ت ب ح ا ج ة إ ل ى ما في هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل م خ ت ص ر ة التي إ ن شاء الله تعالى س ن أ ت ي عليها في ا ل ج م ل ة في هذه مجالس القلائل وفعلا هذه ا ل ر س ا ل ة ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة فهي ك ل ل م ع ه كالضوء اليسير الذي تسير به في هذا الطريق وقد يراد به ا ل ل م ع ة من ا ل ع ل ا م ة ا ل ف ا ر ق ة التي تكون من أ ج م ل أ و ص ا ف الفرس والحصان فهي ل م ع ة من بين رسائل ا ل ع ق ي د ة وهذه ا ل ر س ا ل ة ل م ع ة الاعتقاد ر س ا ل ة م ه م ة وتكمن أ ه م ي ت ه ا في جلاله مؤلفها من وجه ومن وجه آ خ ر أ ن مصنفها قبل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله ل أ ن هناك من يريد أ ن يشكك في ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فينسبها إ ل ى ابن ت ي م ي ة و أ ن هذا ما جاء به ابن ت ي م ي ة ثم من بعد ذلك نشره أ ذ ك ا ه محمد بن عبد الوهاب و الحمد لله ا ل ع ق ي د ة المصنفات فيها قبل ابن ت ي م ي ة ك ث ي ر ة و من أ ش ه ر ذلك من المصنفات كتاب الرد على ا ل ج ه م ي ة للامام أ ح م د بن حنبل رحمه الله تعالى و ر د على ا ل ج ه م ي ة ل أ ب ي عبد الرحمن محمد بن اديس الرازي صاحب العلم المشهور و كتاب رد, رد الدارمي على بشر المريسي و مصنفات ا ل ع ق ي د ة لسفيان الثوري و ل م ج م و ع ة من السلف ل ي ث بن سعد و ج م ا ع ة ذكرهم اللا لكائي في كتابه شرح أ ص و ل ا ع ت ق ا د ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فمصنفات ي ا ل ع ق ي د ة قبل ش ي خ ا ل إ س ل ا م ي ت ي م ة ك ث ي ر ة جدا وقد جمع ج م ل ة منها ابن القيم رحمه ا تعالى ب ا ل إ ش ا ر ة في كتابه اجتماع الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة على غ ز و ه والمعطله و ا ل ج ه م ي ة فذكر من ا ل ن ق و ل والعبارات عن السلف في أ ص و ل الاعتقاد الشيء الكثير وذكرهم ي ض ا ابن الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار ج م ل ة من كلام السلف في أ ص و ل اعتقادها ل ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ولما خوصن شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة في ر س ا ل ة قد شرحت من قبل في الكويت وهي الرساله ة الحموية لما خوصم الحمويه ل والجماعة صنف هذه الرسالة الرسالة ل س ن صنف ة ا هذه ة الحموية أو أشد أ الفتوى الحموية فكانت على خصوم فكانت على ل السنة لأنه على نقلاً صنفها وذكر فيها ما ثمانين وذكر يزيد على ثم ا امتحنتموني في هذه العقيدة ن ن نقل أنتم تقولون بأنك بدين ن ي يقول في جديد وعقيدة جديدة قد وهذه جئت هذه ساق ة عقيدتي أ ن وحدي بل ا بها قال, من قال من السلف ساق ل من من ثم كلام الفقهاء وكلام اهل الحديث وكلام اهل التفسير وكلام أ ه ل ا ل ل غ ة وكلام اهل التنسك والتصوف من قبل ابن ت ي م ي رحمه الله تعالى كلها تدل على نفس ا ل ع ق ي د ة ع ق ي د ة السنه و ا ل ج م ا ع ة المصنفات في ا ل ع ق ي د ة ك ث ي ر ة وهذا المصنف من أ ش ه ر المصنفات فينبغي أ ن يعتن به و أ ن يهتم به ولا يخفى على كريم علم الجميع أ ن أ و ج ب العلوم التي يجب على ا ل إ ن س ا ن ي ت ع ل م ه هو علم التوحيد فعلم التوحيد هو ا ل غ ا ي ة التي من أ ج ل ه ا خلق الله الخلق ومن أ ج ل ه ا بعث الله الرسل كما قال عز وجل وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون وقال ولقد بعثنا في كل أ م ة ا ل ر س و ل أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ف إ ذ ا كانت هذه هي ا ل غ ا ي ة من خلق الخلق وبعثت الرسل فيجب علينا جميعا أ ن نبادر إ ل ى م ع ر ف ة هذه ا ل غ ا ي ة وما أ و ج ب الله تعالى علينا في ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال يا معاذ إ ن ك ت أ ت ي قوما أ ه ل كتاب فليكن أ و ل ما تدعوه إ ل ي ه شهاده ان لا إ ل ه إ ل ا الله فهذا يدل على تقديم علم التوحيد على غيره بل قال بعض أ ه ل العلم أ ن من أ س م ا ء الله عز وجل ا ل أ و ل اليس كذلك فالعلم المتعلق ب ا ل أ و ل هو ا ل أ و ل بما أ ن الله هو ا ل أ و ل ف أ و ل ان تعلم العلم المتعلق ب ا ل أ و ل والعلم المتعلق ب ا ل أ و ل هو ع ل م التوحيد وذكر الشيخ السامي ا ل ت ي م ي رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى قال ف إ ذ ا كان ربنا هو ا ل أ ع ل ى فالعلم المتعلق ب ا ل أ ع ل ى هو ا ل أ ع ل ى فينبغي الا يعلو عليه غيره و أ ن يقدم علم التوحيد على سائر العلوم ولذلك جرت ع ا د ة العلماء على أ ن ه م ي ب د أ و ن أ و ل ا بتعليم التوحيد و ت ر ق ي ن ه للناس واليوم ما دخل علينا النقص ولا الضعف ولا الخور في التمسك بالدين إ ل ا عندما قصرنا في تعليم التوحيد حتى الذين يقعون في الذنوب والمعاصي ويشربون الخمور ويفرطون في أ م ر العبادات وما شهب ذلك والله ما وقعوا فيما وقعوا فيه إ ل ا ل أ ن ه م أ ه م ل و ا تعلم علم التوحيد لماذا ل أ ن هؤلاء ما ع ص و الله ا إ ل ا ل أ ن ه م ما عرفوا الله أ ل ي س كذلك أ ل م يقل السلف من كان بالله أ ع ر ف كان من الله أ خ و ف متى تخاف من الله لا تخاف من الله حتى تعرف الله ف إ ذ ا ع ر ف ت الله خفت من الله و ب أ ي علم أ ع ر ف الله علم التوحيد إ ذ ن إ ذ ا أ ر د ت م أ ن تسوق قلوب ا ل ع ص ا ة إ ل ى الله عز وجل ف ل ن تستطيع أ ن تقول الناس إ ل ى الله إ ل ا ب ا ل ع ل م ت ع ل ق بالله علم التوحيد بتعظيم ج ن ا بالله في قلوب الناس ب ت ق ي ن الناس وصولت ا ع قدر ا ا ل س ن و الجماع ة تدري م ن ر ب ك أ ن ت يا عاصي تدري م ن ر ب ك الله عز وجل هذا الذي وصفك ك ي ت ه و ك ي ت ه و ك ي ت ه الله عز وجل هو الذي ما خلقك إ ل ا لكي تعبده الله عز وجل هو الذي هذا من ش أ ن رحمته وهذا من ش أ ن عذابه الله تعالى فتسوق له قواعد الاعتقاد ف إ ذ ا عرف الله كان من الله أ خ و ف ولهذا نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عندما كان أ ص د ق الناس توحيدا و أ ع ظ م الناس تحقيقا للتوحيد و م ع ر ف ة لله عز وجل كان هو أ خ و ف الناس قال والله إ ن ي ل أ خ ش ا ك م لله والله عز وجل يقول إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء أ ي علماء العلماء بالله إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء به سبحانه وتعالى فكلما ز ا د فعالم ا ل ش ر ي ع ة وعالم الفقه وعالم الدين كل هؤلاء علماء بالله عز وجل فكلما ازداد علمهم بالله سبحانه وتعالى كلما ازدادت خشيتهم ي ا الله عز وجل ف إ ن أ ر د ت أ ن تزداد خشيتك أ و أ ن تزيد من خ ش ي ة الناس فعليك بتعلم التوحيد و ت ع ل م ف إ ذ ا لقنت الناس توحيد الله وقررت لهم هذه ا ل ع ق ي د ة وهذا الاصل العظيم عند ذلك يعظم الناس جانب شعائر الله يراقب الله عز وجل عندما يعرف العامه ب أ ن الله سميع و أ ن الله بصير وتلقنه ذ ه ا ل ح ق ي ق ة والله لن يستطيع ان يتكلم إ ل ا بشيء يرضي الله ولا أ ن يفعل إ ل ا شيئا يرضي الله عز وجل ل أ ن ه درس هذه ا ل ع ق ي د ة في الصباح عندما تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها سبحانه من وسع سمعه كل شيء والله إ ن ي لفي طرف ا ل ح ج ر ة والنبي عليه السلام في الطرف ا ل آ خ ر و ا ل م ج ا د ي ة تهمس في أ ذ ن ه و ح ج ر ة النبي كانت ص غ ي ر ة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أ ر ا د أ ن يصلي في ا ل قيام الليل كانت عائشه تنام بين يديه ما في مكان آ خ ر ص غ ي ر ة ا ل ح ج ر ة ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسجد غمز رجلها فكفت رجلها فسجد عليه الصلاه والسلام ثم يرفع فتعود برجلها رضي الله عنها فتقول والله إني لفي طرف والله الحجرة إني والنبي صلى الله عليه وسلم في الطرف ا ل آ خ ر والمجادله تهمس في أ ذ ن ولا أ س م ع ما تقول ف أ ن ز ل الله قد سمع الله قوى التي تجادلك في زوجها فإذا تخفى خافيا وأخفى وإذا يغذب كان يقرر المسلم بأن الله سميع والله لا يتكلم بما يغضب الله وإذا قرر المسلم بأن الله يراك ويرى تقلباتك ويطلع عليك وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية وأنه يعلم السر وأخفى وأنه يعلم الغيبة والشهادة يتكلم عليك بأن بأن وأن وأنه وأنه يقرر سميع ويرى ويطلع عليه يعلم يعلم قرر وخذ ت وتحيى يستحي وتعالى ذ هذه ك ى والله ويجعل أهول سبحانه العقيدة في قلب المسلم والله لا يفعل شيئا الناظرين إليه يستحي من الله الله المسلم لا قلب من من ذلك ب ق ي ة ا ل أ م و ر عندما تعلم ب أ ن الله تعالى قدير قدير يعني يقدر عليك عندما تعلم بان الله تعالى مالك كل شيء وقادر على كل شيء هذه كل ا ل أ م و ر لا تلقى الا عن ط ي ق كتب العقائد أ ي ض ا من ا ل أ و ل ي ا ت وهي أ و ل ي ة م ه م ة جدا أ ق ر ر ن ا ب أ ن الله هو ا ل أ و ل و أ ن العلم المتعلق ب ا ل أ و ل هو ا ل أ و ل فكذلك كلام ا ل أ و ل هو ا ل أ و ل فليس هناك كتاب أ ت م ولا أ ك م ل ولا متن أ ج م ل ولا أ ح ل ى ولا أ ل ذ ولا أ ط ي ب من كتاب الله عز وجل ليس هناك كتاب يقرر الاعتقاد و أ ص و ل التوحيد أ ج ل ولا أ و ض ح ع ب ا ر ة من كتاب الله عز وجل لماذا ل أ ن ه أ ص ل ا ما انزل إ ل ا للتوحيد ما أ ن ز ل إ ل ا ليعلم الناس دين الله عز وجل كما قال عز و الف ل لامراء كتاب أ ح ك م ت آ ي ا ت ه ثم فصلت من لدن, من لدن حكيم خبير أ ل ا تعبدوا إ ل ا الله فالكتاب كله من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه ما أ ن ز ل إ ل ا من أ ج ل تحقيق التوحيد و س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة أ م ا ل ق ر آ ن ا ل ك ا ف ي ة ا ل ش ا ف ي ة بحد ذاتها ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة حبذا ان تلقى للصبيان و أ ن يعلموا هذه ا ل ف ا ت ح ة وتلقى ل ل ع ا م ة في م س ا ج د س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة بوحدها ك ث ي ر ة لتعليم التوحيد هي أ م ا ل ق ر ى وهي ا ل ك ا ف ي ة وهي ا ل ش ا ف ي ة وشرحها العلماء في مصنفات لا أ ق و ل في كتاب بل في مصنفات إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين منازل ا ل س ا ئ ر ي ن الى الله عز وجل وشرحها ابن القيم رحمه وتعالى في ثلاث مجلدات مدارج السالكين فكيف بقيه س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ولذلك شيخ الاسلام محمد ا ل عبد الوهاب له ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة ج م ي ل ة شرح س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ل أ ن أ ص ل التوحيد م و ج و د في ا ل ف ا ت ح ة واصل ا ل ت ب ا ع والسنه م و ج و د في ا ل ف ا ت ح ة وصفات المؤمنين موجوده في ا ل ف ا ت ح ة وصفات الكافرين موجوده في ا ل ف ا ت ح ة واصول الاعتقاد موجوده في ا ل ف ا ت ح ة بل أ ن و ا ع التوحيد ا ل ث ل ا ث ة وعند اهل العلم أ ن أ ن و ا ع التوحيد ث ل ا ث ة وهي توحيد ا ل ا ل و ه ي ة توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات من قال لكم ذلك من قال لكم ذلك هذا سؤال و ا ر د يريدو ب ع ض الناس ي ق و ل أ ن ت م ينحك عليكم محمد بن عبد الوهاب من ا ج ب ت م ح ا ل ت و ح ي د ث ل ا ث ح ه ع ب ا ل ف ا ت ح الفاتحه ع ب ل ف ا ت ح ه ع ب ل ف ا ت ح ه ع ب ل ف ا ت ح ه ع ل ف ت ح ه د ا ل ف ح ه د ا ل ف ه ي ب ت و ح ي د ا ل ف ل ف ه ي ة ه و ت و ح ي د ا ل ل ه ب أ ا ف ع ا ل ا ل عباد أ ي لا نفرد الله تعالى ب أ ف ع ا ل المكلفين افعال العباد صلاتك لله زكاتك لله صومك لله حلفك لله رجاؤك بالله خوفك من الله فهي أ ف ع ا ل العباد ي ف ر ض بها الله عز وجل أ و ل ا ل ف ا ت ح ة الحمد لله الحمد من أ ف ع ا ل العباد الحمد والتسبيح والتكبير والتهليل ا ل ص ل ا ة والصيام لله فهذا توحيد ا ل ل ه ي ه يدل عليه قوله الحمد لله رب العالمين دليل على توحيد ا ل ر ب و ب ي ة الرحمن الرحيم دليل على توحيد الاسماء والصفات بل على حتى أ ق س ا م التوحيد الاسماء والصفات التي هي الصفات الذاتيه والصفات ا ل ف ع ل ي ة فالرحمن وصف ذاتي والرحيم وصف فعلي بل حتى في قوله مالك يوم الدين دليل أ ي ض ا آ خ ر في إ ث ب ا ت الصفات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة عندها عندها ا ل س ن ة ل أ ن الجهميه يقولون لعله ياتي معنا في بعض الكلام أ ن الله تعالى ما و ص ف به من صفات إ ن م ا هي في ا ل أ ز ل ل أ ن ه لا نقول ب أ ن الله يحدث فيه حوادث يحدث ي ف هذا حوادث ه كلام تفصيله قد يطول ع ل ي ك م فقوله مالك يوم الدين فالله تعالى أ ث ب ت ملكه ليوم الدين ويوم الدين لم يكن بعد فدل على أ ن أ ف ع ا ل الله تعالى يفعله الله ب ا ل م ش ي ئ ة ما تشاء ولا ي ص م ذلك من باب فعل الحوادث أ و وقوع الحوادث لله عز وجل و إ ن م ا هي صفة, صفه لله عز وجل ا خ ت ي ا ر ي ة يفعله الله تعالى كما يشاء إ ذ ن س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ق ا ع د ة في أ ص ل التوحيد من تعلمها فقد ضبط اصل التوحيد الذي يجب, أصل التوحيد الذي يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتقده وان يدين الله تعالى به ن ب د أ في هذه ا ل ر س ا ل ة تفضل ن ب د أ في رساله لمعه الاعتقاد ل بن قدامه رحمه الله والرساله م خ ت ص ر ة و ث ل ا ث ة أ ي ا م ك ث ي ر ة إ ن شاء الله تعالى ب أ ن ن أ ت ي على أ ك ث ر ا ل ر س ا ل ة لكن إ ذ ا عرفنا ا ل م ق د م ة هذه وما س ي أ ت ي إ ن شاء الله معنا بعد الشروع من م ق د م ة م ه م ة جدا في أ ص و ل الاعتقاد الباقي كل ه يبنى عليه الباقي كل ه نمر عليه و ن أ ت ي فقط بمحل الشاهد من إ ث ب ا ت من اثبات صفات الله عز وجل سلم 「ありがとうございました」<音楽> <تصفيق> قوله المحمود بكل لسان وإن فلكلي فلكلي لسان قال الذي لا يخلو من علمه يسبح مكان ا ل ولا تسبح ي س ب ح بلسان الحال ه ه شعر عن شان قال الذي لا يخلو من علمه مكان فعلم الله نافذ لا يخلو منهم مكان أ م ا الله عز و جل فهو عالي بذاته على جميع مخلوقاته ا س ت و ى ع ر ش سبحانه وتعالى جل عن الاشباه و ا ل أ م د ا د وتنزه عن ا ل ص ا ح ب ة و ا ل أ و ل ا د و نبذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير مهما أ ر ا د ت العقول أ ن تمثل الله عز و جل لن تستطيع ل أ ن الموصوفات أ و ل وصف لا يكون إ ل ا ب إ ح د ى ث ل ا ث باحدى ثلاث طرق رؤيته ر ؤ ي ة م ث ي ل ة الخبر الصادق فقط ثلاث طرق لن نستطيع أ ن نصف لن تصف شيئا إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث طرق أ ن ترى فلان الممني الجوال البشت الفلاني الجهاز الفلاني لن تستطيع أ ن تصف حتى ترى, ترى. طيب ما ر أ ي ت ه شبيه. ترى شبيها الضب قال وما الضب ما شفت الضب قد ا شفت التمساح قال نعم قال قريب من التمساح لكنه طويل بالشكل الفلاني فيه وصف فلاني فوصفته بماذا في م ث ي ل ه أ و شبيهه ف إ ذ ا إ م ا أ ن ترى إ م ا أ ن ترى مثيله أ و ل خبر الصادق الله عز وجل عز ا ل ر أ ي ن ا ما ح ت ر أ ه حتى النبي عليه السلام ما ر أ ى قال يا رسول الله أ ر أ ي ت ربك لتسلبك قال نور ان ا ر ا موسى عليه السلام س أ ل الله الرؤيا فاحتجب الله تعالى عنه و إ ن م ا ت ج ن ب ل ل ج ب ر ي فقص الله تعالى ما قص من خبره فالله ما ر أ ي ن ا طيب هل له م ث ي ه ليس كمثله شيء فالله لم ن ر ه و ليس له مثيل حتى نقول ب أ ن الله يشبه كذا أ و يقارب كذا ليس له مثيل ش ي ي ليس كمثلي شيء لم يبق إ ل ا ا ل ط ر ي ق ا ل ث ا ل ث فقط وهي من الذي أ خ ب ر ن ا هو عن نفسه فهو أ ص د ق و أ ق و م قيلا هو أ خ ب ر ن ا عن وصفه و نبينا محمد صلى الله عليه و سلم اعرف الناس به عز و جل ف إ ذ ا ليس لنا طريق نصف به الله ا إ ل ا الخبر الصادق فقط كيف ما ندري نثبت ما جاء في كتابه و في ا ل س ن ة عن الله و عن رسول الله من غير تكييف ولا تعطين إ ل ى ما س ي أ ت ي معنا إ ن شاء الله تعالى في العبارات ا ل ق ا د م ة نعم قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمهنه شيء وهو السميع النصير ولذلك من الخلق ولله المثل ا ل أ ع ل ى من الخلق ما الذي لم تراه لن تستطيع أ ن تصفه معنى تثبت معنى ا ل ص ف ة يعني لو قلت لك أ ث ب ت لي ر أ س الشيطان كيف ك أ ن ه ا ر و ز اثبت ل ش ي ي ا ط ن أ لي راس الشيطان هل أحد ر أ ى هل ر أ ي ت شبيها له لم يبق إ ل ا خبر ب أ ن الشيطان يقدم ويقبل ويتكلم ويوسوس ويخنس ويعقد على القفا ويبول في ل آ ذ ا ن ويبيت في الخياشيم ويجلب ف ا ل ا ذ ا مجرى الدم أ خ ب ا ر ونؤمن بها على ا ل ح ق ي ق ة لكن كيف ما ندري كيف وهو مخلوق فعجزنا أ ن نفهم ك ي ف ي ة المخلوق الذي لم ن ر ه ولم نراه شبيها و إ ن م ا سلمنا و آ م ن ا بحقيقته فكيف بالخالق عز وجل ولذلك ذكر ابن خ ا ل ة هذا المؤلف الذي هو عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحبه في الطلب إ م ا م مشهور صاحب ع و د ة ا ل أ ح ك ا م ذكر في, في اعتقاد الشابعي رحمه الله أو في ك س في ان ت الاعتقاد أ رجلا تكلم في الصفات ف أ خ ذ يخوض فيها وينكرها ويلزم الخالق بصفات المخلوق فينفيها فقال يا فلان يعني حتى أ ر ا د أ ن ينشده إ ل ى أ ن ا ل أ م ر مبني فقط على التسليم أ ن ت مؤمن سلم لله إ ذ ا جاءك خبر عن الله وعن رسول الله ما مطلوب منك آ م ن ا وسلمنا وانتهى ا ل أ م ر ارتح اطمئن في قلبك فجاءه رجل ك أ ن ه يشكك في أ خ ب ا ر الصفات كيف كيف الله كذا هذا لا يكون هذا لا ي ح ق ل فقال يا فلان إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ا ب أ ن جبريل له س ت م ا ئ ة جناح أ ن ا أ ع ف ي ك من خ م س م ئ ة وسبع ة وتسعين ج ن ا ح أ س أ ل ك عن ثلاث أ ج ن ح ه ما من طائر يطير الا بجناحي الثالث كيف يصنع أ س أ ل ك كيف ي ط ي ر جبريل بذات ا ل ر ح فقط فدل على أ ن ا ل أ م ر في الغيبيات مبني على ماذا ت س ل ي م م ب ا ش ر ة ولهذا الله عز و جعله ل ج أ و ل أ و ص ا ف المؤمنين ا ل إ ي م ا ن بالغيب قال أ ل ف ل ا م ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين فقدم الله ا ل إ ي م ا ن بالغيب على ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ش ه ا د ة ل أ ن هذا ع ل ا م ة ا ل إ ي م ا ن م ب ا ش ر ة سلم هو خبر صادق والله ما كذبنا なんでそんな س とないんですか وقهر كل مخلوق عزه وحبه ووسع كل شيء ر ح م وعلا يعلم ما من ا ي د ه م وما ل ف ه م ولا يحيطون ف ه علما موصوف وصل ب نفسه في كتاب عظيم وعلى لسان ن ب ي الكريم هذا الكلام يؤخذ منه ق ا ع د ة ب أ ن المصدر الوحيد في ا ل أ س م ا ء والصفات هو الكتاب و ا ل س ن ة وهذا معنى قول العلماء الكلام في الصفات توقيفي الكلام في ا ل أ س م ا ء والصفات توقيفي أ ي أ ن ه واقف على الكتاب وعلى ا ل س ن ة واقف على الكتاب والسنه لان اعرف الناس بالله عز وجل هو بنفسه اعرف الله عز وجل أ ع ر ف بنفسه من غيره و أ ع ر ف الناس به محمد صلى الله عليه وسلم ل أ ن الله تعالى أ و ح ى إ ل ي ه نعم どういうことですか قال وكل ما جاء في ا ل ق ر آ ن وصح ع ل ى ا ل م ص ط ى عليه السلام من ص ل ا ت الرحمه وجب ا ل إ ي م ا ن به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد و ا ل ت أ و ي ل والتشبيه والتنفيذ هنا المؤلف رحمه الله تعالى دلنا على ا ل ج ا د ة ا ل ج ا د ة في الاعتقاد ب أ ن ن ق ا ب ل ه ا بالقبول والتسليم ثم حذرنا من غير ا ل ج ا د ة من غير الطريق المستقيم وهي ا ل ت أ و ي ل والتشبيه والتنفيذ والرد أ ر ب ع ذكر أ و ج ز لكم مذاهب الناس في الصفات في ست مقالات مذاهب الناس في الصفات ست مذاهب في ا ل ج م ل ة واحد منها حق و خمس منها ب ا ط ل ة احفظوها وهي س ه ل ة و أ ك ت ب ه ا على نسق واحد م س ج ع ة أ ه ل التنزيل هذا رقم واحد ج ا ء ن ا الله واياكم منه في السطر ا ل أ و ل انزلوا في ا ل ص ط ر الثاني اكتبوا أ ه ل التعطيل أ ه ل التعطيل كلها على وزن ايل أ ه ل التنزيل الثاني أ ه ل التعطيل الثالث أ ه ل ا ل ت أ و ي ل الرابع أ ه ل ا ل تخييل التخييل من الخيالات الخامس أ ه ل ا ل تجهيل أ ه ل التجهيل كم مر م ع ن ا التنزيل والتعطيل ا ل ت أ و ي ل مر؟ ا ل ت أ و ي ل التجهيل التخييل التجهيل نعم التمثيل ذكر ما ذكر ا ل ت ن ف ي ذ صاروا س ب ع ة ليش س ت ة سته, ستة. ستة. ستة. ستة. ستة. ستة. ستة. ستة. ذكرتها التنزيل اماه نعيدها بارك الله فيكم أ ه ل التنزيل أ ه ل التخيل أ ه ل التعطيل أ ه ل التجهيل أ ه ل التمثيل أ ه ل ا ل ت أ و ي ل هذه س ت ة هذه سته, <تصفيق> ستة اصول كلها باطله الا أ ه ل التنزيل أ ه ل قال الله و قال محمد صلى الله عليه و سلم هؤلاء يقرون م ب ا ش ر ة ب ا ل أ خ ب ا ر ما جاء في ا ل ك ت ا ب و في ا ل س ن ة آ م ن و ا به م ب ا ش ر ة هذا هو أ ص ل معنا في هذه ا ل ر س ا ل ة و في غير الكتب ا ل ع ق ا ئ د أ ه ل التخيل من هم أ ه ل التخيل أ ه ل التخيل هم ا ل ف ل ا س ف ة ا ل ف ل ا س ف ة الذين يقولون ب أ ن أ خ ب ا ر ا ل ق ر آ ن كلها مجرد خيالات ا ل ف ل ا س ف ة يرون ب أ ن ه ا خيالات و أ ن ا ل ج ن ة هي ي خ الصلاه لا حقيقة لها البان والنار خيال لا حقيقة لها البان والهموم ل وإنما وإنما ا حقيقة حقيقة ضيق هي هي سعة و ة حققة لا ل ا صلاةكم أنتم هي ذ ه غ ر صحيحة الصلاة هي مجرد الانقطاع عن الدنيا الصوم هو مجرد حبس النفس ف ي أ ت و ن ب أ ن كل ما في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة مجرد خيارات كذلك أ س م ا ء وصفات عنده مجرد خيارات لا ح ق ق ة لها و ا ل ف ل ا س ف ة لا شك في كفرهم و أ ن ه م اظل ا ل ن ا س كفرا زنادقه وكان لشيخ ابن تيميه القوه عليهم في ن ق ض شبههم و أ خ ب ا ر ه م بل حتى كان يمتن على علماء عصره في كسر ا ل ف ل ا س ف ة كما جاء في مجلس الناصر في مصر و قال انا الذي, الذي رددت عنكم ا ل ف ل ا س ف ة أ ن ا الذي صنعت ك ي د و ك ي ت يذكر له م ن ه م يذكر له من منه عليهم و فضله عليهم و لكنهم يقصرون في معرفه حقه رحمه الله تعالى ف أ ه ل ا ل ت خ ي ل هم ا ل ف ل ا س ف ة أ ه ل التعطيل هم ا ل ج ه م ي ة ا ل خ ل ص أ ت ب ا ع الجعد بن درهم و ا ل ج ه م بن صفوان وهؤلاء يعقلون لا يثبتون أ ب د ا ما يثبت الجهمي لا يثبت فيقول إ ذ ا قلت له صف الله لا يقول الله تعالى هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك القدوس السلام المؤمن ا ل م ه ي م العزيز الجبار لا يقول ذلك ل أ ن ه إ ذ ا أ ث ب ت شبه قال إ ذ ا قلت ب أ ن الله هو الملك فالله ذكر م ن ك ملك في ا ل ق ر آ ن والنبي ذكر ملك ف أ ص ب ح الله ملك وهذا ملك شبهنا ولذلك يرون بان ا ل ق ر آ ن الكريم كتاب شرك لا كتاب توحيد ويرون ب أ ن ظاهره الكفر وهذا نص عليه غير واحد من متقدمين و م ت أ خ ر ي ن بل ربما حرم كلام الله عز وجل وقال أ ح د ه م وددت أ ن ي أ ح ك هذه ا ل آ ي ة من كتاب الله عز وجل بل حرفوها حتى على ا ل ك ع ب ة فذكر ابن ابي على كتاب الطبقات أ ن رجلا جاء عند يوم أ ح م د فقال يا ا ب عبد الله ر أ ي ت مكتوب على الكعبه ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير قال قاتلهم الله حتى كتاب الله حرفوه يعني يكتب سميع بصير لأن الله سميع أن لأن وابن ما آدم آدم أراد الله بصير سميع بصير هل أ ت ى على ا ل إ ن س ا ن حين من الدهر لم يكن شيئا م ذ ك و ر ة إ ن ا خيط ا ل إ ن س ا ن من نطفه ا ل ا ب ش ا ج ا ل نبتليه ة فجعلناه ف أ ن ت سميع بصير والله سميع بصير فقالوا لا تشبيه إ ذ ا ننفي السمع والبصر أ ن الله هذا ك ا ن م ب ا ط ل أ ن ت سميع بصير بحسب حالك مخلوق سمعك قاصر و بصرك قاصر ومسبوق بعدم وملحوق بعدم و أ م ا سمع الله فلا ه و السمع التامل ل ن ا ف ذ الكامل و بصره التامل النافذ الكامل لم ي س م و ه عدم و لا يحق ل ه عدم ل أ ن ه أ و ل و آ خ ر سبحانه و تعالى ف إ ذ ا أ ه ل التعطيل لا يثبتون و إ ن م ا لا لا اذا أ إذا قلته صف لي الله حتى في كتب عقائدهم في كتب عقائد إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يصفون الله لا يصفونه ب ا ل إ ث ب ا ت و إ ن م ا يصفونه بالنفي أ و ما يسمونه ب ا ل س ل و ب السلب السالب و الموجب الموجب ا ل إ ث ب ا ت و السالب النفي ف إ ذ ا قلت للجهل يصفني يا ربك قال الله لا يسمع و لا يسمع و لا يرى و لا يرى و لا داخل العالم و لا خارج العالم بماذا باللا يصفونه باللاءات يصفونه باللاءات لا لا لا لا نقول أ ث ب ت قال لا إ ذ ا أ ث ب ت شبهت فيفر من التشبيه فيقع في التعطينا ص ل الله ع ل سلم و ا ل ع ا ف ي فر من كفر إ ل ى كفر آ خ ر و أ ش ن ع و أ ب ش ع والعياذ بالله وهؤلاء كفاروا ب إ ج م ا ع المسلمين ح ك ا ل إ ج م ا ع عليهم غير واحد حتى قال ابن ل ق ي م في ا ل ن و ن ي ة ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولا لكائي الامام حكاه عنه م بل قد حكاه قبله الطبراني فعلماء ا ل إ س ل ا م ع ا م ة على كفر الجهميه و أ ن ه م ل ي س من المسلمين حتى قال عبد الله مبارك انا لنحكي كلام اليهود و النصارى و لا نستطيع أ ن نحكي كلام ا ل ج ه م ي ة فالجهميه كفار خلص و من ا ل ج ه م ي ة ا ل م ع ت ز ل ة و من ا ل ج ه م ي ة ا ل م ع ت ز ل ة فهؤلاء هم أ ه ل التعطيل ا ل ى مرات م ع ذ ا ه ا ل ط و ا ئ ف ا ل ث ا ل ث ة أ ه ل ا ل ت أ و ي ل أ ه ل ا ل ت أ و ي ل الجهمي قال الله لا يرى بماذا بادرنا بالنفي م ب ا ش ر ة أ ه ل ا ل ت أ و ي ل استحوا من كلام الله الله تعالى في ا ل ق ر آ ن يراك حين تقوم و أ ث ب ت الرؤيه و أ ن ت م فيها فقال لا الله يرى فرحنا فرحنا ل م ا ذ ا ب ا ل إ ث ب ا ت ولكن معنى رؤيته ا ل ر ح م ة هو ا ل آ ن ت أ د ب مع النص ف أ ث ب ت ه ففرحنا ب إ ث ب ا ت ه و أ د ب ه مع ا ل ق ر آ ن ومع الوارد في ا ل أ ث ر والدليل فقال الله يرى ف أ ث ب ت النص ولكنه جاء إ ل ى معناه و أ ف س د ه فرجع الى حال من ا ل ج ه م ي ة فاتفق هو الجهمي هل الجهمي أ ث ب ت ا ل ص ف ة ا ل و ا ج ب ة لله لا الجواب قطع ا لا وهل المؤول أ ث ب ت ا ل ص ف ة ا ل و ا ج ب ة لله الجواب لا ل أ ن ك ل ا ه م ا ا ت ف ق في ا ل ن ت ي ج ة و إ ن كان في الدافع ا ل أ و ل ي قد اختلفا فهذا قد بادر النص بالنفي قال الله لا يرى وهذا قد بادر النص بالقبول وقال كلام الله ما ن ص د ع ان ننفي فالله يرى فنحن ولكن ن و ؤ ي ت ه معناه ا ل ر ح م ة ولكن غضبه معناه الانتقام ولكن علوه معناه علو القدر ف أ ص ب ح ي أ ت ي عند ا ل ق ر آ ن ويفسد معانيه فالمؤول هم الذين يثبتون اللفظ ويحرفون المعنى المؤول هم الذين يثبتون ل ف ظ ه ويحربون المعنى ومن أ ش ه ر هؤلاء ا ل ك ل ا ب ي ة و ا ل م ا ت ر ي د ي ة و ا ل أ ش ا ع ر ه كلهم يقولون بهذه ا ل م ق ا ل ة في اختلافات شتى بينه في اختلافات شتى بينهم فيما يثبتون وما ينفون ومن اتجه الى الحديث و ا ل أ ث ر قرب الى ا ل إ ث ب ا ت ومن اتجه إ ل ى الكلام و ا ل ف ل س ف ة قرب الى التعطيل ولذلك ا ل م ؤ و ل ة مدرستان ا ل م ؤ و ل ة ينقسمون إ ل ى مدرستين ا ل م ؤ و ل ة ا ل ك ل ا م ي ة و ا ل م ؤ و ل ة ا ل ح د ي ث ي ة ف ا ل م ؤ و ل ة ا ل ح د ي ث ي ة أ ق ر ب إ ل ى أ ه ل ا ل س ن ة كالبيهقي ومن شابهه ومن قدام ابن فورك و ا ب و ك ر الباقلاني و ج م ا ع ة فهؤلاء ا ل م ؤ و ل ة ولكنهم يقربون إ ل ى أ ه ل الحديث ف أ ث ب ت و ا بعض الصفات الخبرية. اثبتوا بعض الصفات لله عز وجل كالعلو م و ك ا ل ر ؤ ي ة و أ و ل كثير من الصفات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة والفعليه اما ا ل م ؤ و ل ة ا ل ك ل ا م ي ة فهم الذين ت أ ث ر و ا بقواعد أ ه ل الكلام و ليس عندهم د ر ا ي ة بالحديث فحصل منهم مقالات تشبه كلام الجهل بن صفوان مثل من مثل الرازي تجاوز الله عنه فالرازي وان كان اختلف في ق ض ي ة في أ م ر توبته و رجوعه له مقالات ك ل ا م ي ة و ا ض ح ة رد عليها ش ي خ ا ل اسلامي ن تيمه و ت س ا ل ج ه م ي ة نقل ت أ س ي س ا ل ج ه م ي ة نعم فهؤلاء ي و م ن أ ه ل ا ل ت أ و ي ل الفريق التالي له الرابع أ و الخامس أ ه ل ا ل ت ج ه ي د الجهمي بادر اللفظ بالنفي فنفاه الجهمي ماذا صنع نفى ل ف ظ المؤول أ ث ب ت اللفظ و رد المعنى أ ه ل التجهيل أ ث ب ت و ا اللفظ و أ ن ك ر و ا أ ن يكون له معنى لم يرد المعنى لم يقل و الله تعالى لا يسمع و لم يقل و معنى السمع كذا و إ ن م ا قال لا معنى ه ا ماذا صنع أ ه ل التجهيل أ ن ك ر و ا اثبتوا اللفظ ولكنهم جهلوا المعنى جهلوا المعنى قالوا ليس ليس ل معنى لماذا سموا أ ه ل التجهيل إ ذ ا كان أ ث ب ت النص وقالوا ليس الرحمن على العرش استوى ا ل ج ه م ي قال لا لن يستوي على العرش ا ل م ؤ و ي ن قال لا الرحمن على العرش استوى ولكن استوى معناها استولى أ ه ل التجهيل م ا ا صنعوا قالوا الرحمن ع ا ل ع ا ص ر ا س و ا ء لكن ليس للاستواء م ع ن ا نحن نجهله طيب أ ن ت تجهله والرسول يجهله و ا ل ص ح ا ب ة يجهلونه يعني اذا كان الرسول يجهله و ا ل ص ح ا ب ة ي ج ه ل و ن و ا ل ق ر آ ن الكريم ما من آ ي ة في الغالب إ ل ا وفيها اسم أ و ص ف ة إ ذ ن صار أ ك ث ر ا ل ق ر آ ن ب ا ل ن س ب ة للنبي عليه السلام و ا ل ص ح ا ب ة معلوم ولا مجهول ولذلك هذه ا ل م ق ا ل ة أ ق ب ح المقالات يقول شخص ابي ي م ي ن لان منتهاها يصل إ ل ى وصف النبي بالجهل ووصف ا ل ص ح ا ب ة بالجهل يصبح عندما يصلي النبي عليه السلام و ا ل ص ح ا ب ة يكون من كلام مجهول ولا كلام معلوم هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كلها أ س م ا ء لله لكنها م ج ه و ل ة لا معنى لها هذا كلام باطل كلام خطير ليس بالهيئه ولذلك ه ل ا ل ت ج ه ي ل من أ ح ب ث الطوائف وهم من ا ل م ف و ض ة هؤلاء ا ل م ف و ض ة أ ه ل التجهيل هم ا ل م ف و ض ة الفريق التالي أ ه ل التنفيذ أ ه ل التنفيذ هؤلاء هم الذين مثلوا الله بخلقه عافانا الله و إ ي ا ك م منهم والله تعالى قد برا نفسه من المثل والندي والسمي و ا ل ك ف و فلا ند له ولا مثيل له ولا س م ي ة له هل تعلم له س م ي ة ولا كفء له لم يكن له كفوا احد فكيف تمثل الخالق المخلوق أ ب د ا لا مساواه بين الخالق والمخلوق افمن يخلق كمن لا يخلق فرق بين الخالق والمخلوق ليس كمثله شيء هو السميع البصير نعم ف إ ذ ا هذه ست طوائف عليها ما دار الفرق ا ل م خ ا ل ف ة كلها أ ه ل ضلال هم ما بين كافر بين الكفر والرده وما بين مبتدع عند أ ه ل ا ل س ن ة والفريق ا ل ذ ي ا ل ن ا د ي هو واحد و ت أ م ل و ا كيف ان ا ل س د ي ر الحق و س د ي ر الباطل كثير وهذه ق ا ع د ة ق ر آ ن ي ة أ ن الحق إ ذ ا ذكر أ ف ر د والباطل إ ذ ا ذكر عدد الله ولي الذين آ م ن و ا ليخرجهم من الظلمات ن و ر واحد والظلمات ك ث ي ر ة وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل والصراط واحد ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون فالحق واحد ونحن امه التوحيد ربنا واحد نبينا الحجه علينا واحد وخاتم المرسلين الكتاب الدين ان الدين عند الله ا ل ج م ا ع ة و ا ح د ة من خالف ج م ا ع ة المسلمين فهم الفرق قال النبي عليه السلام إ ل ز م ج م ا ع ة المسلمين و إ م ا م قال ف إ ن لم يكن لهم ج م ا ع ة ولا إ م ا م ماذا قالت قال فاعتزل تلك الفرق ف ا ل ج م ا ع ة و ا ح د ة ليس عنده جماعه ي ج م ع واحده من كان منا حتى لو أ خ ط ا حتى لو زل حتى لو قصر منا في جماعتنا لكن من خالف الجماعه فقد خرق واصبح الى فرقه اخرى ولذلك يقول ابن القيم ولواحد كن واحدا في واحد اعني سبيل الحق والإيماني. والإيماني, والايماني نعم、سم. إ ذ ا الحق إ ذ ا ذكر أ ف ر د والباطل إ ذ ا ذكر عدد نعم、صحيح. قال رحمه الله وما اشكل من ذلك وجب اثباته لهوا وترك ل ت ع ا و ن ل ل ج ع ل ا قول هو ما أ ش ك ل ما هنا تبعيضيا ت أ م ل و ا ك أ ن ابن قدام يقسم ا ل أ س م ا ء والصفات إ ل ى قسمه القسم ا ل أ و ل قال وكل ما جاء وضع تحته خط وكل ما جاء ف ا ل ق ا ع د ة عند ابن قدام أ ن كل ما جاء في الكتاب و ا ل س ن ة ماذا نصنع له نتلقاه بالتسليم و القبول وترك التعرض له بالرد و التاويل و ا ل ت س ب ي ه و ا ل ت ن ف ي ذ انتبهوا من عنده خ ب ر ة و د ر ا ي ة بما قيل حول هذه ا ل ر س ا ل ة القسم الثاني ما كان فيه إ س ك ا ن إ ذ ن كم أ ن و ا ع الصفات ع ن د من ق د ا م ا من حيث ا ل إ ش ك ا ل و ع د م ه على قسمين القسم ا ل أ و ل واضح في ا ل ق ر آ ن مثل ماذا مثل علو علو الله هذا واضح وهل في, شك وهل في علو الله شك و أ ك ث ر آ ي ه ا ل ق ر آ ن تدل عليه إ ل ي ه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهو القاهر فوق عباده امنتم من في السماء واضح ه ذ ا ق ا ع د ة ا ل ر ؤ ي ة なるほど。 هذه الصفات تسمى صفات الفعل اللازم صفات الفعل اللازم مثل ماذا مثلا النزول النزول الله تعالى ينزل عقيدتنا ينزل طيب اذا قلنا ان الله ينزل في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل والثلث ا ل أ خ ي ر من الليل مستمر أ م ينقطع من ا ل أ ر ض فيلزم من ذلك انتبهتم كما تلزم جاءت ما جاءت قبل شوي منا الفعل اللازم أ ي الفعل الذي يكون له نتاج يلزم له لوازم فيلزم من ذلك أن يكون ان ل ل هل يلزم ه م ذلك أن يكون الله مستمر النزول في كل, في كل وقت إ ذ ن ليس على عرش هو على هذا الكلام نقول لا نؤمن ب أ ن الله عالي بذاته على مخلوقاته و أ ن ه و إ ن نزل فهو أ ع ل ى عز وجل ولا يزول عن وصف ا ع ل و م وانه ينزل عز وجل و هو عالي بذاته أ و ينزل ولا ينزل نثبتها ب أ ن ه و صفه ف ع ل ي ا لله ولكن نترك الخوض ة في معناه ا نترك في الكلام في لوازمها فمثلا النزول مساله م ع ر و ف ة عندها عند اهل ا ل س ن ة هل يقال ب أ ن الله ينزل ويخلو منه ع ر ش أ و ينزل ولا يخلو منه ع ر ش أ و نسكته يعني النزول ما معنى النزول إ ذ ا نزل أ ص ب ح ينزل عن ع ر ش و يهبط و يدنو من الخلق في السماء الدنيا كما جاء في الحديث يهبط و ينزل هل نبحث في اللازم أ و لا نبحث اي ا و ا ن ي ل أ ه ل ا ل س ن ة ثلاث م ق ا ر ا ت منهم من قال لا نبحث نؤمن به كما جاء وهو مذهب جمهور اهل ا ل س ن ة وجماعه لما قال يوم أ ح م د واسحاق بن ر و ي ة هل يلزم منه خ ل و من ع ر ش قال لا يلزم منه خ ل و م ع ر ش ينزل الله كيف يشاء ل أ ن ه م س ت و ع ى العرش عز وجل فينزل الله سبحانه وتعالى كيف يشاء و ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة على عرشه تحمله ا ل م ل ا ئ ك ة ف ل ا ي ل ز م هناك من اهل ا ل س ن ة قال نعم ينزل من ع ر ش كمن م ن ت ه ومن شابها وهذا قول ضعيف عندنا سلوكي مع قول قليل قال ب وهناك من أ ه ل ا ل س ن ة و ه م ا ل م ق ا د ي س من قال نسكت وهو الذي قرر ا بن القدامه ماذا قال ترك التعبد فكان مذهب ا بن القدامه الكف م س أ ل ة فيها إ ش ك ا ل مباشره يكف عنها وهذا من ح ر ص ه وسلام الدين فهذا يدل على خ ط أ من قال ب أ ن ا بن القدامه مفوض وفي القدامى ليس ك مفوض و س ي أ ت ي م ع ن ا أ ن ه يثبت الصفات بل ما قرر هذه ا ل ر س ا ل ة إ ل ا في إ ث ب ا ت الصفات و إ ن م ا أ ر ا د ب ن قدامى ما كان محل إ ش ك ا ل فهو يرى السكوت لا يتكلم فيه ولذلك لما قالوا تكلم في ا ل ع ق ي د ة قال إني أ خ اني ف أ أ س ر في اخاف ل ط ر ي الوحدي إني ق أ أ ن أ س ي ر في الطريق لوحدي يقول وأنت أتكلم مسألة أتكلم السلف كذلك أن أن بها لا تتكلم ب م س أ ل ة ما تكلم بها السلف لا في العقائد ولا حتى في الفروع كن. كن سلفيه ج ا د ة ما قاله السلف تكلم به ما كف عن السلف كف عنه وكل خير في اتباعي من سلف وكل شر في اتباعي من خلق نعم وما أ ش ك ل من ذلك وجب إ ث ب ا ت ه لفظا يعني منصبه ا ا ل ج ه م ي ة ننفي اللفظ لا نثبت اللفظ وماذا نصنع مع م ع ن ا قد ترك التعرض عليه له معنى すみません。 هو في الفعل اللازم منهم من أ ث ب ت اللازم ومنهم من نفاه ومنهم من سكت أ ث ب ت اللازم نفاه سكت مثال مقدام مثال خلو الله م ا ي ع ر ش خلو العرش من الله عز وجل هل يخلو أ و لا يخلو ثلاث مذاهب جمهور ا ل س ن ة يقول لا ينزل منهم الخلو ينزل الله تعالى حتى بعرشه ها لا يزمن ف ل ق ر ب لا يعلمه إ ل ا الله عز وجل والذين وصحاق يوم أن هو جمهور السنه والذين أ ث ب ت و ا ل ل ا ز م ابن م ن د ن رحمه الله قال يخلو من العرش يخلو من العرش ل أ ن ه لا معنى للنزول إ ل ا ا ل م ف ا ر ق ة ف أ ث ب ت اللازم وجماعه من اهل السنه اتجهوا الى السكوت وعدم الخوف في هذا الكلام نعم、صحيح. قال نرد علمه إ ل ى قائله ونجعل عودته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين ادل الله عليهم في كتابهم مبين بقوله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا وما يذكر ل ا اولو الالباب وقال في ن ب مبتغي التاويل وتشاء به تنزيله فاما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون من في العلم、نعم. قال فجل ابتغاء ا ل ت أ و ي ل ع ل ا م ة على الزين وقامه بابتغاء ا ل ف ت ن ة في ا ل ت أ و ي ل ابن القيم رحمه الله ت ع ا ل ى في كتابه الصواعق المرسله على ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ع ط ل ة جعله طاغوتا ا ل ت أ و ي ل جعله طاغوت و ا ل ت أ و ي ل لفظ له معنى الحق و له معنى باطل ف إ ن م ا يعني ا ل ت أ و ي ل المعنى الباطل الذي هو صرف الكلام عن عن ظاهره ف ا ل ق ر آ ن كله عندهم مؤول أ خ ب ا ر الصفات كلها م ؤ و ل ة لا يثبتون شيئا كله تاويل السمع و البصر و المجيء و القيامه و الغضب و الانتقام و ا ل أ س ف و خذ من هذا ا ل أ ل ف ا ظ كله م أ و ل ا فكل ما جاء ا ن ص لا يروق ل أ ذ ه ا ن ه م ا ذ ا قالوا نبحث ل و عن عن ت أ و ي ل هذا غير صحيح ا ل أ ص ل في الكلام أ ن يؤخذ على ظاهره إ ل ا ما دلت النصوص على صرفه عن الظاهر إ ل ى ظاهره آ خ ر و من كلام, كلام العرب كذلك إ ذ ا خ ا ط ب ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ك أ ص ل ا ان ت أ خ ذ ه ت أ خ ذ ه على ظ ه ر ي إ ل ا ما دل دليل عرفي أ و لغوي عند الناس على صرفه إ ل ى معنى آ خ ر نعم قال رحمه الله تعالى ثم حجبهم ح م ا ان ا ل و ه وقطع اطماعهم عما ق ص د ه بقوله سبحانه وما يعلم تاويله الا الله فدل على أ ن في ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل أ م و ر أ م و ر و ا ض ح ة تسمى محكم يجب أ ن نؤمن بها ونعمل أ ن بها ومن قران الامير الكريم الفاظ وعبارات قد لا يعلمها الناس قال وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله و مما لا يعلم تاويله الا الله ما استاثر الله تعالى بعلمه ولا يعلم واحد و هي كن ما غاب عنا كن و حقيقه ما غاب عنا من ذلك الله عز و جل فنحن ما ر أ ي ن ا فلا يعلمه إ ل ا هو سبحانه لا يعلم ك ي ف ي ة الله إ ل ا هو سبحانه و تعالى كما س ي أ ت ي معنا في ه ا ل ا ف ض ل يا م مالك رحمه الله و ما غاب عنا في الجنه ل ا ن ن ع ر ف بان الله سميع و نعرف بان السمع ادراك الصوت لكن كيف سمع الله لا ندري طيب نعرف ب أ ن العسل لذيذ و أ ن ه ضد المالح وضد المب لكن كيف عسل ا ل ج ن ة تقول الله ما ادري كيف, كيف ما أ د ر ي لكن الذي يعرفه من ل غ ة العرب ب أ ن العسل حلو المذاق لكن ت ج ب أنه حلو المدار ل كيف هو هل هو س د ر هل هو سمر هل هو أ ب ي ض هل هو أ ح م ر ما أ د ر ي はい、なあなあなああなあなあなあなあなあなああなあなあなあなああなあなあな وان الله يرى في القيام وما اشبهه هذه الاحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نهم شيئا منها ونعلم ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا كيف ولا معنى الكيف نجهله والمعنى هنا الامام احمد في قوله ولا معنى جاء محل اشكال قبل قليل تقرر لنا يا شيخ بان معاني معلومه و أ ن ا ل م ف و ض ة و ا ل م ؤ و ل ة ما بين من رد المعنى وما بين أ و ل ه فكيف يقول ولا معنى الجواب عن هذه ا ل ر و ا ي ة ل ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى بجوابين يجاب عن هذه ا ل ر و ا ي ة التي فيها نفي المعنى عن الامام أ ح م د بجوابين الجواب ا ل أ و ل أ ن ه ا محل إ ن ك ا ر و أ ن ك ر ه ا غير واحد من ا ل ر ل م ا ء كبن ا ا ل ز ا غ و ن ي و ج م ا ع ة أ ن ك ر و ه ا ل أ ن ه ا مرويه ا ح ن ب ل بنسحق إ ا و ح ن ب ل بنسحق إ ا له رويات ا مستنكر ة ع ل ي م ا محمد ها ذ جواب الأول و هو جواب ض ع ي ف جواب ض ع ي ف خ ا ص ة أ ن ا ل إ م ا م ابن قدام ة اعتمدها على ج ل ا ل ت ه و هيقراطي ب ن ص و ص ي ل ه محمد أ الجواب الثاني أ ن ه لا كيف و لا معنى غير المعنى المعلوم لا كيف و لا معنى غير المعنى المعلوم في ل غ ة العرب هذا مرادى لا كيف و لا معنى غير المعنى المعلوم في ل غ ة العرب فنحن فل لا ن أ ت ي بمعنى جديد فنؤوله و الكبير من فيه لما جاء رجل عند إ م ا مالك م فقاله يا أ ب ا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى عن ماذا س أ ل لو قال يا أ ب ا عبد الله الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى هل يغضب إ م ا مالك م ما يقول لو جئت عند الانسان قلت يا اخي فسب لي استوى فيقول في استوى يعني على و ارتفع التفسير مفتوح ا ل ت أ و ي ل اسمه مفتوح ب ا ب ه لكن ا ل م ص ي ب ة أ ن ه لم ي س أ ل ه عن معنى الاستواء و إ ن م ا س أ ل ه عن كيف الاستواء معنى الاستواء معلوم عندنا نحن نعرف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و قرانا في كتب ه ا التفسير فنعلمه ف أ ن ت س أ ل ت ن ي عن شيء أ ن ا أ ع ر ف ه و لكنك س أ ل ت ن ي عن شيء لا أ ن ا أ ع ر ف ه و لا محمد صلى الله عليه و سلم يعرفه ف قال يا أبي عبد الله الرحمن الأرض ا أبي عبد على س ت ويحك ى ك ف فأطرق يخافون استوى قال فأطرق بوجهه الأرض كان يخافون الله بوجهه يهبون يعظمون وجل و عز ص ل النبي على السلام مثل ل ذ ل م اتدري قال له الرجل في كما له كلاب في و ح ي يا س نستشفع و وبالله ل الله على الله ل إنا ع بك ك ويحك قال أتدل من الله تستشفع بي أ ن ا على الله مقبول أ ن ا أ ك و ن واصدق لك أ د ع و لك الله عز وجل لكن تستشفع بالله عندي أ ن ا ك أ ن ي أ ن ا أ م ل ك شيئا لا يملكه الله ويحكي أ ت د ر ي من الله ف س ر د ل ه وصف الله عز وجل هذا و ص ف ا ل ل ه إذا كان و هو هو ا و هو هو هو هو هو هو هو ه ا هو هو هو ه ة هو ه م هو هو هو هو هو هو س م ا و هو س م ا و هو ه م هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ل هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ل هو هو هو هو ل و ا ل هو هو هو هو هو هو هو هو ه فعظم ج ن ا ب الله سبحانه وتعالى ف ل م ا م ا ل ك رحمه الله تعالى لما قاله الرجل يا أ ب ي عبد الله كيف استوى قال فاطرق بوجهه ا ل أ ر ض وعلته الرحضاء العرق يعني كالارتباك و أ خ ذ ي ن ق ت ب ع و د ة في ا ل أ ر ض ك أ ن ه ي ف ك في شيء يعني مستغرب بان السؤال ده سؤال خطير قال أ ي ن السعير قال نعم قال استواء غير مجهول الاستواء غير مجهول بين قوسين يكتبوا معلوم ي ع ن كلها لفظ مروي هكذا وهكذا الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى والكيف غير معقول بين قوسين يعني مجهول ا ل ك ي ف ي ة مجهول ا ل ك ي ف ي ة الاستواء غير معقول والكيف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول و ا ل إ ي م ا ن به واجب ل أ ن ه في ا ل ق ر آ ن الكريم ونحن يجب أ ن ه في ا ل ق ر آ ن كله ما نؤمن بعض ونكفر بعض و ا ل إ ي م ا ن به واجب والسؤال عنه عن ماذا عن ا ل ك ي ف ي ة والسؤال عنه بدعاه السؤال عنه بدعه فلا ي س أ ل ا ل إ ن س ا ن ولا شك أ ن النبي عليه ا ل ص س ل ا م اخطر ب أ ن ه سوف ي أ ت ي يعني سوف يوجد سوف يحدث السؤال عن ك ي ف ي ا ت كما لا يزال الشيطان ب أ ح د ك م يقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق الله فالشيطان يكيد م ن آ د م وياتي ب ل و س ا و س ا ل د ا ت الالهيه ومهما ا ل خطر بعقلك وتبادر إ ل ي ه فالله تعالى أ ع ل ى و أ ت م نعم قال ولنرد شيئا منها ونعلم أ ن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ن ص ي الله الاكرم ما وصل به نفسه بلا قوه ولا ر أ ي ليس كفيه شيء وهو السميع البصير ونقول َُُ كما ََ قال ََ ونصرف َ بواصل ُِ بنفسه َِْ لا َ ن َ ت َ ع َ د َ ذلك ولا ََ ينظم َ وصف ْ ه ُ و َ ا ل و َ ص ْ ل ي ن و ْ م ن بقالكم َ لي محكمه َِِْ ومتشابهه َََُِ ولا ََ نزيل ُُِ عنه َُْ صله ِ ب َ ة و ص َ ا ت ل ِ ش َ ن َ ا ع َ ة ٍ شنعت َُِ ة يعني يستبشعون سنختم ان شاء الله ل ش ن ا ع ة ا ل ش ن ع ة يعني يستبشعونها بلوازم ش ي ط ا ن ي ة نقول لا نثبت الغضب ل أ ن الغضب هو رن الدم والله تعالى ليس فيه دم نقول من قال لك هذا الكلام و م ن الذي حملك على هذا الكلام الدم لك أ ن ت يا مخلوق والفور لك أ ن ت يا مخلوق لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء فلن نعطل الصفات ل ش ن ا ع ة ا ل ش ن ع ة و إ ن م ا نثبته ا على وجه الله ي ق به سبحانه وتعالى اختم الكلام نعم なので、この辺りは何でしょうか نكتب بهذا القدر إ ن شاء الله تعالى و الكتاب باذن الله مختصر و كل ما س ي أ ت ي معنا ما يقال نصف ك ت ا ب كله مجرد أ ن ن أ ت ي بمحل الشاهد ي أ ت ي بنصوص ا ل أ س م ا ء و الصفات و نقول الشاهد كذا الشاهد كذا المهم أ ن ن ا ضبطنا في ا ل م ق د م ة عقده اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في كل ما ي أ ت ي ن ا من نصوص ا ل أ س م ا ء و الصفات و عرفنا الفرق الضاله و الفرق ا ل م س ت ق ي م ة على الحق و هم ان ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ه ل التنزيل ونساله ع ل ى ناتي ع الباقي في المجلسين القادمين